وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب الموربين فباي آلَاءِ ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فباي آلَاءِ ربكما تكذبان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 يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فباي آلاء رب ربك ما تكذبان. يرسلوا عليكم شواذ من النار والمحاس فلا تنصيران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 بأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان دواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكمة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آماء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونقل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان